Oh سيادة المرء في دنياه نقصانه وربحه غير محض الخير خسرانه وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدانه يعمرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل خراب العمر عمران حريصا على الاموال تجمعها انسيت ان سرور المال احزانه زعل فؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجرانه وارع سمعك امثالا نفصلها كما يفصل يا قوت ومرجان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان يا يخادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وإن أساء مسيء فليكن لك فيه عروض زلته صفح وغفران وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجون داك فإن الحر معوانه واشدد يديك بحبل الله معتصماً فانه الركن ان خانتك اركان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان من استعان بغير الله في طلب فان ناصره عجز وخذلان من كان للخير مناعا من فليس له على الحقيقه اخوان واخدان من جاد بالمال مال الناس قاطبه اليه والمال للانسان فتان من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوا أغضى على الحاق يوما وهو خزيانه من عاشر الناس لاقا منهم نصبا لان سوسهم بغي وعدوان ومن يفتش عن الاخوان يقلهم فجل اخوان هذا العصر خوانه من استشار صروف الدهر قام له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 صحيفة وعليها البشر عنوان ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه انسان ولا يغراك حظ جره خرق فالخرق هدم ورفق المرء بنيان احسن اذا كان امكان ومقدره فلن يدوم على الاحسان امكان فالروض يزدان بالانوار فاغمه والحر بالعدل والإحسان يزدان صن حر وجهك لا تهتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان فإن لقيت عدوا فلقه ابدا والوجه بالبشر والإشراق غضان دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان لا ظل للمرء يعرى من تقن ونهن وإن أضلته أوراق وافنان والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان سحبان من غير مال باقل حصر وباقل في ثراء المال سحبان لا تدع السر والشان يبوح به فما رعى غنما في الدو سرحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن الوان ما كل ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فاهو سعدان لتخدشن بمطل وجه عارفه فالبر يخدشه مطل وليان لا تستشر غير ندب حازم يقظ قد استوى فيه اسرار واعلان فللتدابير فرسان اذا ركضوا فيها ابروا كما للحرب فرسان وللامور مواقيت مقدره وكل أمر له حد وميزانه فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحرانه كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحر ان حققت غنيان وذو القناعه راض من معيشته وصاحب الحرص إن اثرى فغضبان حسب الفتى عقله خلا يعاشره اذا تحاماه اخوان وخلانه هما رضي عالبان حكمة وتقن وساكنا وطن مال وطغيانه إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطانه يظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضانه ما استمرأ الظلم لو أرصفت آكله وهل يلذ مذاق المرء خطبانه يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريانه ويا أخ الجاهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ضمآن لا تحسب سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمانه إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس اخوان وَإِن نَبَتَ بِكَ أَوْطَانُ نشأت بِهَا فَرِحَ الفَكُّ بِلَادِ اللَّهِ أَوْطَانُ يَرَفِلًا فِي الشَّبَابِ الرَّحْبِ مُنْتَشِيًا مِنْ كَأْسِهِ هَلْ أَصَابَ الرُّشْدَ نَشْوَانُ لَتَعْتَرِرُ بِشَبَابٍ رَائِقٍ نَظِرٍ فكم تقدم قبل الشيب شبانه ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات امعان هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر اشيب يستهويه شيطانه كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبرانه خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها ان لم يصغها قريع الشعر حسان